وَرَفَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَال جِئْنَا وَمُصْرِجُ الْمَيْتِ مِنْ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تَكْفُرُونَ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى لئن سكنوا والشمس والقمر حسانا ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير في غلمات البرع والبحر قد فصلنا لقوم وهو الذي ومستودع قد فصلنا الآلات الذي فخرجنا منه خضيرا، فأخرجنا منه خضيرا يخرج منه حبا متراكبا ومن النخل جنتين من أعاب وزيتون وجنات من أعاب وزيتون ورومان مشتبه وغير متشابه I يؤمنون إن في داركم لآيات لا وخلق كل شيء وهو شيء عليم بديع السماوات والأرض أن ما يكون له ولهم وأمن فكله صار خلق كل شيء وهو بكل شيء كل شيء فاعبدوا لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوا. Thank الطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربك فمن عرض شرف ومن معه